طايبه بخير يا رب ومنوره يا ايمي حاوية قلب تسلمي يا رب يا رنا ضحه تونس كيمو يا ربي اشوف عيالك واحفادك يا غالي بوني يا مش فاهمه يا ضحه انف جي جي جي تي يعني بتحبيه يعني لا والنبي يضحى يا انجلش يا فرانكو يعني انا الفلفرنساوي ثقافتي روغس ماليش في الفرنساوي بس هي اجتيم دي اللي انا فهمتها بصراحه يعني الحمد لله اا في بركو ايه فيكوا مون اه ده فرنسوي اوكي ماليش في الفرنساوي يضحى انجلش فرانكو عربي بس ماليش في حاجة رابعه ياسمين علي الزين لا مش ياسمين يمين علي الزين يا رب اكون قلت الاسم صح كل سنة وانت طيب يا كيمي ربنا يوفقك يا رب دايما متوفقه حبيب قلبي وبريق نفخة البلالين عشان عيد الميلاد كويس بارك حلوه لنا كام بالونه اللي انت حطيتيهم دول هدير طارق ازايكو يا كيكاويين عاملين ايه وكل سنة واحنا متجمعين كده على صفحة كيكو وكل سنة وهو طيب ومعانا بس من هنا السنة الجاية يكون كريم عمل ألبوم واثنين سينجل وفيلم لان شاء الله بإذن الله من غير مقاطعة يا هاديل السنة الجاية نحتفل مش بس بعيد ميلاد كيمو نحتفل كمان بالألبوم بتاعه بمشيئة الله روني سيد أحلى الذكريات اللي كان فيها كيكو كلها اللي كان والله العظيمتي بتقولي فيها فعلا كل لقطة وكل مشهد وكل عمسة الكريم أحلى ذكرى كل سنة وانت طيب يا كريم وبألف خير يا رب بوسي عبدالسطار هاي امي منورة وبحب أقولي كريم على س... السنة كل سنة وانت طيب عقبال العمر كله وبجد يا كيم وبحبك قوي وبموت فيك وحفضل بحبك على طول لوريتا أحمل احلى ذكرى مع كيمو يوم ما كنت انا وانت يا امي ونور وايوش مع كيمو في الدار او انا لسه بقول يا لوريتا كان يوم حلوة قوي والضحك واللعب والهزار والغنى واحلى حاجة اني كنت مع كل اللي بحبهم وان شاء الله دايما حبيبة قلبي والا العظيم انا يا لوريتا عايز اقولك ان انا بحلم باليوم ده انه يتكرر تاني يعني ان شاء الله يا رب بإذن الله يرجع كريم بألف سلامة من امريكا ويرجع لنا بالماجستير بإذن الله منصور كده ورفع راسه ورأسنا إن شاء الله ويقرر يوم الضرد تاني يعني بجد يوم فضيع فعلا كان غنى ورقص وضحك ولعب وحركات كده يعني انت, أنت أكيد فكرة الحركات يعني هو كان يوم تحفظ صراحة ما من جامد يعني يا رب يتقرر تاني نينو علي حبيبة قلبي أحلى نهو أحلى أدمن في الدنيا يا امي وحشن صوتك يا جميلة نورتي يا قلبي في يوم عيد ميلاد كيكو أي ويا رب يجمعنا كل سنة نحتفل بيه مع بعض ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا حبيبة قلبه لي يا رب يا نوه وانا قصت يا مرة تانية على الراديو مبارح انا عارف ان انت كنت هتدو شعركم مني بس فعلا غصب عني ويا رب يا بجد نفضل متجمعين هنا على البيتج دايما على حب كريم وتشجيعه وتدعيمه واحلى بجد ما في كريم كمان يا نوه ان احنا عارفنا واحدة زيك اخت كبيرة بجد يعني إنسانة فظيعة وإنسانة رائعة وصدرها رحب وصبورة وطيوبة ولذيذة وكيوت وكل حاجة فيك حلوة يا نوه أنا بجد بحبك قوي بموت فيكي يا رب دايما كده من ورانا في البيتجو على طول لإنشي ورانا الكيوت الأمر اللي هي برضو استحملت كتير قوي وشافت يعني انتو الاثنين بصراحة يعني انا شو هتكلم قلت عن الذكريات السيئة بس انتو الصراحة شفتوا على البيتج دي اللي محدش في الدنيا يشوفه يعني فربنا يجعلوا في مزان حسناتكم يا رب يا نوها وكله يكون اكيد عشان خاطر كريم ويا رب دايما نفضل متجمعين ودايما اصحاب على البيتج كريم كامل احلى كريم كامل الماجيك رجي انا عمري ما شفت الاكاديمي ولا بتفرج عليه بس كيم وبخف الدم وبصوته على فكرة يا ايمي في حد عندك بيرنج وفتحنا خلاص يا ماجيك يا روزي خلاص فتحت لهم المهم أنا المهمة انا كريم هو السبب اللي خلاني شفت البرنامج وكنت بقول ان كريم اكبر مكسب للاكاديمي وكنت بحثت كل الطلاب اللي في الاكاديمي لان وسطهم قلب طيب بص يا رشدي هو انا الصراحة يعني انا كنت بتابع البرنامج يعني انا تبعت البرنامج تقريبا في كل المواسم بس بصراحة ربنا الطالب الوحيد اللي انا ركزت معاه قوي في التصويت يعني انا كنت انا بصراحة عمر ما صوتت لحد زي ما كنت مصوت لكريم يعني يعني انا بالكتير قوي كنت ميسج 2-3 بالكتير قوي وشكرا وبقى كده كتير كمان يعني لكن التصويت اللي انا كنت بصوته لكريم ده وضعت عليه فلوس قد كده وحاجات طبعا في ده تراب رجليه اكيد فده بصراحة ما حصلش غير مع كريم بس ما حصلش مع اي حد تاني ومش هيحصل مع حد تاني عمر في حياتي ما دخلت بيتج اي حد من الطلبة حتى اللي انا كنت بحبهم ومشجعهم عمري ما دخلت بيتجاتهم ده برضو ما حصلش غير مع كريم وبيتج كريم فده أول, اول حالة في الاكاديمي اعمل معها كل ده يعني فعشان هو بجد حد مميز في تصرفاته وفي شكله وفي وفي كل حاجة كده لازم ينحب دينا حلمي كل سنة وانت طيب يا كيكو مليون سنة وانت أخو صديق لنصوم وفانزك من أكتر صحابنا فانز نسمى محجوب طبعا أهلا مليون أهلا بفانز نسمى محجوب اللي دايما بيشاركنا في أفرحنا مع كريم وأكيد نسمى وكريم من أجمد الصحاب وأنا بجاء بصراحة لتأكد دايما أنه هم صحاب وأجمد أخوات ربنا يا رب يخليهم لبعض على طول صحاب جمدين دايما رام جمال الدين اه اوكي ما فيش اعلانات يا جماعة على بيرجي كريم كامل بليز يعني آه... لارا علي هابي بيرز داي كيمو آه... فيلاصفة زماني حلوة كنترد تيدي اه كان تيدي <تيتيتي> يعني <تصفيق> كل سنة منت طيب يا كيمو كل سنة وهو مقصر الدنيا كده يا رب دايما الدنيا كده يا رب دايما مكسر الدنيا وفي شكله وفي طبعه وفي كل حاجة كده لازم ينحب دينا حلمي كل سنة وانت طيب يا كيكو عقبال مليون سنة وانت أخو صديق لنصوم وفانزك من أكتر صحابنا فانز نسمى محجوب طبعا أهلا مليون أهلا بفانزة محجوب اللي دايما بيشاركنا في أفرحنا مع كريم وأكيد نسمى وكريم من أجمد الصحاب وأنا بجاء بصراحة أتأكد دايما أنه هم صحاب وأجمد أخوات ربنا يا ربي يخليهم لبعض على طول صحاب جمدين دايما رغم جمال الدين اه اوكي مفيش اعلانات يا جماعة على بيتجي يا كريم كامل بليز يعني لارا علي هابي بيرس داي كيمو في لصفة زماني حلوة كنتي تيت دي <تصفيق> كنتي تيت يعني كل سنة منت طيب يا كيمو كل سنة وهو مكسر الدنيا كده يا رب دايما مكسر الدنيا ومقصرها على اللي الحق دي من شاء الله هنزادة طارئ السلام عليكم وعليكم حقق في أمانيك أكبر علامة كل سنة وربنا راضي عنك وبصدق نيتك يرزقك كل سنة وانت سعيد وشايفها حلوة دنيتك كل سنة والدنيا بتتحك وفتح ايديها ليك كل سنة وابتسامة البراءة رسمها عنيك كل سنة وقلبك الأبيض بنقوته طيب كل سنة وبزوء أخلاقك من الناس قريب كل سنة والحب ملفوف بتوق حواليك أو بيطوف حواليك كل سنة والفرحة بتعمل حب بتناديك كل سنة وحبيبك منور حياتهم بيك كل سنة ودموعك تغيب وما تعرف طريق للحزن كل سنة والأمل واقف وش همومك حصن حسمك كل سنة والصدق موجه الناس الطيبة جنبك كل سنة والحب مجمع شاملك كل مين يحبك الله عليك بجد كل سنة وانت دايما معانا واحنا معاك كفانزك واهلك وعيلتك وسندك وراك كل سنة وانت حبيب قلبنا ومتربع فيه من لقاك وانت شاغل جزء اساس فيه كل سنة واحنا فخورين كويتنا كل سنة واحنا بنكبر معاك صفحتنا بنكبر معاك صفحتنا كل سنة وانت عند حسن ظننا خير بيك وانحنا عند حسن ظنك بحجم حبنا ليك كل سنة وسيول البهجة تضل علينا كل سنة وايام حلوة بلهفة تجينا كل سنة وورود حبنا ليك تعطر لالينا كل سنة ويكبر مع عمرنا الحب كل سنة وبالله نتحدى اي صعب كل سنة وانحنا بنحتفل بعيد ميلادك يا احلى كريم في الكرة الأرضية في وجه في وجهة نظرك الكاكوية الجدعان او الناس او الناس الحقيقية مش اي اي الكاكوية عليهم مضبوعة مركة اصلية من كاكوية بتحبك في الله يا كريم يا كامل كاكوية وافتخر هنزادة يعني انا والله العظيم ما عارف اقولك بجد يعني مش عارفة اي كلام هيتقال قليل عليك يا على كلامك بجد يعني الله يبارك فيك على علي كلامك اللي انشي قلتي ده ما شاء الله كلام حلو قوي ونابع كده من القلب حلو حلو قوي قوي يعني الماجيك روز كنت لما بشوف كريم كنت بقول الولد ده ابني ناس قوي ونضيفه من جوه لو بسيته في عيون كريم وفي ضحكته هتعرفه انه كلامي صح كريم عيونه بريئة جدا على فكرة يعني انا مش عارف ليه مع ان كريم ضحوك وكده بس دايما بحس في عيني النظر يعني حزينة كده سنة مش عارفة ولا انا بتهيألي يمكن انا حتى كنت بتكلم مع انجي في الموضوع ده ان مع ان كريم جدا ضحوك بس لما تركز اوه في عينيه تحسها انها صفي اوي وبس في حتة حزن مش عارفة ده ليه يعني يعني يا رب ابدا يبعد عنه اي حزن يا رب ما ما تحزن ابدا يكيمه طيب هي الساعة عادة عشر يا جماعة وانا المفروض اخلص بالسنة انا عزق فيه بوستات تانية بتهيق لي طب بص يا جماعة هنروح نسمع جاي المين وبعد كده هرجع واخر بوستات حقراها علشان انج تلحق تدخل بعدية على طول هنسمع جاي المين وحنرجع تاني مع البوستات الاخرانية بتاعتكم يا بنبه بعد بعد ما اخلص شاء الله محدش يقفل الراديو علشان انجي وراي على طول الساعه 10:30 هنزل بقى بقى تحت كلام الناس أم... أريطو أريطو... <تصفيق> <تصفيق> اه هقراها دلوقتي ماشي اه لسه ثانية ثانية ثانية انا شعر ايضا بلا بوست عشان محدش يزعل ايوه كده صح منا بص بص حاببية قلبي السلام عليكم يا احلى و اجمل و ربنا يخليكم لي وحشتوني جدا وكل سنة وانت طيب يا كيمو ولو راديو شغال إزاي؟ <تصفيق> ازاي اهههه ازاي كموزيه <تصفيق> <تصفيق> حلوة ذي اللي عل... يعني خدمتك ام المصرية هي اللي عرض يا حبيبة قلبي آه... منا بصص نعرف ان انت بتنتحني ربنا يوفقك بتعرف انت كمان قربت تخلصي فان شاء الله تتخلصي وتترزعلني على البيج ما تتحركيش بقى ها؟ تعوض اللي انت غيبتيه ده و... وحلوة ذي كموزي يعني آه... نور الهدى امي احلى الذكريات كانت حكايات كريم الممتعة عن بيته اهله واعداته مع نسمه وكل لقطاته طفة يعني اهو في حاجات تحفى الكريم بصراحة وسلم مش هنفع اقولها علشان يعني ما نفتحش على نفسنا فتحة بس ما علينا يعني خلينا ساكتين نور حسين حبيبير زي كيمو ان شاء الله all your wishes come true وعقبال الميت سنة فانز نسمى محجوب سلامي يا نور انت وكل فانز نسمى اللي, اللي دايما معانا وبيشاركونا كل افرحنا فيلسوفة زمانية احلى ذكرى فرق طم و الا فرق طم دي يعني هي الفرقة كلها كانت حلوة بس ما عادها حد ناس كده يعني كانت لو بره كانت تباع احسر وايه الاساتوك ده اه الاساتوك دي طبعا يا جماعا اصلا عايز لكم ان انا الاغنية دي كنت تسمع كده عنها سمع بس ما سمعتهاش الا من خلال كريم يعني ما مبتدتش ان انا ركز على الاغنية دي غير لما لقيت كريم بيغنيها وكان فضيح بقى لما كان بيغنيها ويرقص البنات عليها ينهر ابيض ينهر ابيض الماجيك رجي و وي... وينم على بعضه وضحكة طويلة مش فاهمة يا رجدي يعني <تصفيق> رجدي كده يا جماعة لم يكون لي حاجات كده في الحلقات بتاعتي والله يا رجدي بجاد بالحلقة بتاعتي ضربة من غيرك يعني ما, ما تنفعش انت ما تكونش موجود في الحلقة بتاعتي شهرزات, مجد شهرزات مجدي عارفة يا امي اكتر حاجة فاكراها برضو الكيمو لما كان بيعيط عشان محمد رحمة اه محمد رحمة ولو هو خارج برضو من الاكاديمي كان يوم يلا احنا قلنا مش هتحصل حاجه تنكد علينا محمد رحمه خرج من الاكاديمي قاعد يقوله سلم لي على البحرين بحر <تصفيق> <تصفيق> اه بصراحه ما سمعتش على البحرين في بحر بحر دي بس جامده انا متوقعها من كريم يعني بصاب عبد العزيز ايمي احلى حاجه كنت بحبها لما كان كريم بيعلم الناس الرقصه على اغنيه العسل العسل التوك دي اللي هي اللي ايه الاسطوك ده اللي ماشي توك ده امي روزي عاوزين كيمو يكلمنا يا ريت والله يا امي يعني انا بناشد صوت لصوتك لو كيمو يقدر يدخل ليه يعني ولو حتى 3 دقايق 5 دقايق وطبعا لو عرضيه ياريت يعني ياريت بجد نوحش نوي دينا حلمي كل كلسة وانت طيب يا ري معقبال الف سنة والله عشر تلاف سنة والف مبروك على الاغنية نسمة محجوب مرسي يا دينا ومرسي بجد لكل فانز نسمة لوريتا احمد امي فاكرة اول ما دخلت وكيه مسلم عليك كنتش عامل ازاي وقالي بغاد كلها بتمنهجين بغاد كلها بتمنهجين فاكرة يا حبيبتي فاكرة ودا يوم يتنسي دا يوم ما يتنسيش دا يوم في التاريخ ولا اول مرة ولا ثانية مرة ولا ثالث مرة اصلا هو في المرة التانية قال لي كومنت جامد جدا يعني ده ما شاين بس انه هو عرفاية خليني سكت اسكت يا لساني من وسامة احلى لحظة لما كيم اخد جايزة الفيسي وطلعت احسن جايزة وماتوا وقهر بعض الناس يا ده ده يا منو يا يا ده بعض الناس دي ماتوا قهروا ولسه ميتين لغاية دلوقتي ما مقموش يعني ما يقوموا بإذن الله، خليهم ميتين عز أحمد جمال كل سنة وكيمو طيب وعقبال ألف سنة يا رب بحبك قوي احنا كمان بنحبه جدا آآ اليوم آآ مريم التميمي اليوم تغني العصفير طربا لعيد ميلاد الغالي على قلبي وأعز الناس الليل أجمل وأعزب الليالي عيد ميلاد كريم كامل الغالي حلو قوي يا مريم تسلم ايديك على الكلام حلو ده ولا عبدالله انا اكتر حاجة كنت بحبها لما كان بيعيد مع نسمه محمد عبدالله تحت وبع... و... وقعدوا ينموا وحشيتني الناميمة بتاعتهم أوي. او يقوى الله العظيم يا ولاقوا ومن سماك مونة خالد حبيب قلبي هابي فرس دي ولا عبد الله وفي مرة من المرات كان كيمو نومينيه ولما كسب ناس كتيرة كان هيجي لها الشلل كنت ساعتها بفرح قوي نومي تفرسه انا بقى من ضمن الذكريات القوية وبرضو اللي كنت لسه بحكيها لانجي كنت انا وانجي بنتكلم فيها من يومين بالظبط في اخر نومينيشن لكريم اللي هو كان اخر نومينيشن واصعب نومينيشن بجد لان مع الاسف الشديد كان كده كان اللي بتتعامل على كريم سواء من الاكاديمي او من جوه من بين زمايله لانه كنا كلنا متوقعين ان كريم في اليوم ده بس بجد يا جماعة انا اللي انا فاكراه انا كنت بتابع الترايم على التلفزيون وكنت بتابعه على القناه الليبنانية كان سابق الالبسي اللي على التلفزيون بحوالي ربع ساعة فانا كنت بقى يعني انا متابع الترايم على التلفزيون بس متابع على النت عشان التصويت يعني مش قادر استنى لغاية ما التصويت يخلص يعني لما غيطنا البرايم يخلص على الالب سي وقعدت متابعه على النت فانا قاعده حاطه الهيدفون في ويني وقاعده بقى جت لحظة التصويت وقاعده بقى مش عايزه اقول لكم بقى اللي جوايا ايه يعني مش هقعد اتكلم في كتير واول ما لقيت بقى النسبة تطلع وكريما عدى كريمه واحمد انا عايزه اقول لكم انا ما حسيتش بنفس وانا برمي الهيدفون في الارض الدش دش من حته وعماله كلها وام جتلي من جوه مزعوجه افتكرت ان في مصيبه حصلت يعني كان بجد ومجد فرحة يا جماعة ما بعضها فرحة يعني في قلب ده بقى عمار يرقص واللي فرحني اكتر بقى حباب قلبنا اخواتنا الاعداء اللي كانوا مش مصدقين نفسهم والرأكشنات طبعا اللي كانت على الستيج والرأكشنات اللي كانت جوه الاكاديمي وناس مقدرتش تتحكم في نفسها يعني ربنا يشفي يا رب دايما كيدهم بحق جاي النبي دايما كيدهم يا كيم وكيد كل عبائك باذن الله أميرة ال الخال الخجي يا رب اقلت اكون قلت الاسم صح عشان محدش يزعى مساء الخير والورد في برنامج بالرديو اه يعني صباح الفل البرنامج خلاص هيخلص وبس في ان شاء الله برنامج انجسة عشرة ونص يا اميرة ان شاء الله اسمعي بوسي عبدالسطار وكمان يا امي من ذكريات الحلوة لما كريم ونسمة ونينا وليان ومحمد عبد الله واميمة لما بيقعدوا في الروف ويكملوا ويكلموا مع بعض كانت ايام حلوة بجد هي كل اعداد كريم بصراحة يعني خصوصا اعداد الروف دي كتبقى حلوة اوي اوي اوي يعني بصراحة يعني ما كان لاش حل خصوصا اعداد النميمة أه... اسم يامن مش اه طب انا بجد اسفة يعني اوذرون يا جماعة معي يامن مش يامن اوكي انا اسفة جدا يا يامن اسمك يامن اوكي سوري معلش الماجيك رجيم طيب علشان تتغاضي شوية يا امي طب ليه بس كده اسمعي بقى واقسم بالله اللي هقولك عليه ده حصل لما نزلت اغنية جاي المين طبعا كان نفسي اتصل بكيمو اقوله مبروك قلت بلاش لا ما يردش وانا بزعل لما يتصل بحد ومش برد ومش يرد قلت ابعت رسالة واقوله فيها رأيي في الكليب بعبت الرسالة وبعد خمس دقايق لقيت كيمو بيتصل ايوة يا عم ايوه يا غسطيني يا رجدي غصتني قوي يعني رأيت كمو بيتصل بيا وبجد تكلمني حوالي ربع ساعة وبجد كانت بالنسبة لصدمة لدرجة أخت سمعتني وانا بقوله الكليب بجميله والله يا كريم ألفس انت بتحور <تصفيق> انت بتحور كريم بيكلمك وفضلت التاريق وانا بتكلمه انا كان هقول انك بتحور بصراحة يعني بس يا بختك والله العظيم يا رجدي انا والله العظيم قمنيت حياتي قبل ما يا جماعة إن أنا جرس تليفوني يرينه ووفتح كده قول قالو قالقي كريم هو اللي بيقوللي ايو انا كريم كامل يعني بتهيئ اللي ممكن قلبي يقاف فيها يعني يعني ممكن تحصل المعجزة يعني ما فيش حاجة بعيدها عن رغبنا احمد ابو الوفا طيب ممنوع علانات يا جماعة ده ايه الهم ده روكا محمد طيب يا كيمو عقبال الف سنة والأغنية تحفى بجد يا كيمو انت تستاهل كلمة استار بجدارة ومن نجاح لنجاح يا رب ان شاء الله يا رب يا روكا بإذن الله منا بوسوس على فكرة انا النهاردة مبسوطه بشكل غير طبيعي مين فاكر النهاردة كان يوم كيمو احمد عزة وكريما ومينيه وكيمو اكتسح بالتصويت 36% ايوه وانا لسه بقول يا منا يعني كان مكتسح مكتسح ويعني يلا الحمد لله من أجمل الذكريات بجد يا جماعة لقدم الواحد بجد عاش لحظات صعبة شوية صعب حرق الدم اللي عاشه الثلاث قبل الكرايم بس بجد بجد في الآخر كملت بفرحة ما بعدها فرحة هدير طارق أحلى ذكريات بصراحة أول يومين لما كيكو خد النات كلهم تقريبا وقعد يعلم الرأس على أغنية وجرب نار الغيرة وإيه الأساتوك دي برضو جرب نار الغازي كانت حلوة قوي أنا ساعات كده يعني اعتراف كده صغير ساعات كده بعض ما بينه وما بين نفسه بعض أقلو ده الرأسة دي بقى نعم ببطال عزال عبيتة بس ما لئنا يعني إنجي دياب السلام عليكم جميعا أم مش أنا جيت انا جئ منورة يا جميلة بتتكلمي عن ايه بقى بخصوص كيكو حبيبت قلبي قلبي قبل انا خلاص هخرج يا انجي يعني انتي بقى حبيبت قلبي كميلي كلام يعني انا منطلقية هكمل انا معاك الكلام في الحلقة بتاعتك اساسو مجنونة مغربي احم احم احلى يومين في حياتي يوم ما كريم قرى المسج بتاعتي في الاكاديمي وقلت له ان البت <تصفيق> طب بلاش اوكي دي بتتكلم عليه كان احلى يوم في حياتي ولم ولا لما قال سهيلة من مصر يا لهوي وتاني يوم بقى يوم ما شفته <تصفيق> على دا يوم وفي نفس من القر والحسد يا بابا لان انا عايز اقولك في الاكاديمي الغابرة دي بعت رسائل يعني مش عايز اقولك وما كانوش بيتقره بس اهو يعني يا بخت الكساس مح محمد ممدوح كل سنة وانت طيب يا كريم وربنا يوفقك شكرا محمد ممدوح مصطفى الزيود اه سأل عسل من ورا يا امي دا نورك يا مصطفى مرسي انا كنت التريق على اللي بيتفرج على برنامج ستار اكاديمي وعمر ما تفرجت عليه بس انا تعرفت على كريم من ثالث اسبوع لما كان طالع نومنيه كانوا في ناس عندنا بالجمع عاملين له حمل وزعوا الصورة دي قلت اما شوف مين كريم دا فركت على فيديوهاته وهكذا بقيت من الفانز بتاعه لو حد قال لي في يوم من الايام ان يشجى حد من ستار اكاديمي او ابقى متعصب لي او زي كده كنتش هسدق بيكا الكيكاوي بيكا الكيكاوي ده بيكا الكيكاوي بتاعنا اه اه مصطفى منور يا بيكا طب ليه يا ابني داخل باسك الثاني مش مدخل باسمك الاولان لي منورنا يا بيكا و انا بجد انا برضو زيك وعمرا ما كنت متعصبة لحد تبع الاكاديمي وكنت بشجع ناس بس ما كنتش بصراحة متعصبة لحد ولا كنت بتحمق على حد، زي ما كنت ببقى عاملة مع كريم بصراحة برق الماس إمي على فكرة انت على هواء ما ينفع تتغزل في كيمو وعيونه خلتها لا يحذفت تحت الهواء فوق الهواء في نص الهواء أتغزل براحتي ده كريم يعني ما ينفعش ما تغزلش فيه زهرة... زهرة ليبيا كل عام وانت بخير يا كيمو يا ربي عيد عليك الماجيك كروز دي ايوه سمعنا يا إمي واللي جاي إنجي لا لا لا كده الكلام على كبير بننظم من الحفلة. ما يوم معيد مينات كريم بقى لازم اليوم يبقى مختلف يا رشدي <تصفيق> نانسي كريم انا مش عارفة اقول ايه ولا ايه على كيمو انا ما تخيلتش ان يوم ما شوف الستار اكاديمي هتعلق بحد كده هو اجمل انسان شفته مثال القوة والصمود والصبر والاحرام والبراءة هو مثال لكل حاجة حلوة الصراحة يعني انا ما شفتش احلى من كده يعني ايه نهار قبل ساعة عشرة وتلفي هتقتلني طب ايه طب طب اخر كلمتين بس عشان انا مش هايم عليا طب طب بصوا يا جماعه ال بص يا جماعي الفوستات علشان بس حرام لان الفوستات كتير وخلاص انا لازم اطلع علشان انجي على بال ما بتتلحق تزبط الدنيا وكده فالفوستات دي انا انجي لو سمعيني ياريت تقري الفوستات دي من خير بوست انا قريته كان بلين تقريت الفوستات بعد اذنك يعني علشان محدش بس يزعل لان انا فعلا لازم هقفل للوقت علشان تلحق تزبط التصبيب مرة تانية كل سنة وانت طيب يا احلى كريم كل سنة وانا دايما بحبك ودايما بموت فيك ودايما بعشائك وبضف هواك وتغزل بقى برحت واحب فيك برحت واللي يزعل يزعل بقى ده كريم يا جماعة يعني سبوني بقى في يوم عيد ميلاد اقول اللي انا عايزة فبجد يا كيمو يا رب دايما تكون ايامك كلها اعياد وكلها فرحة يا رب دايما من يعني منشوفكش زعلان ومنشوفكش متضر من اي حاجة في الدنيا يا رب دايما كده نفرح بيك وبشغلك شاء الله نفرح بيك ونحتفل بيك بعد ما ترجع من امريكا بالماجستير شاء الله نفرح بقى بالفيلم يعني الفيلم اللي انت عملته في امريكا انا بحلم بيه دلوقتي وانا نايمة يعني بتمنى ان اشوف واشوف تنسيلك فيك كان عامل ازاي ودايما يكيمك بفرحانين بيك وبنبارك لك على شغلك وعلى اعمالك ومرة تانية الف مبروك على الصونج بتاعتك الجديدة وان شاء الله المرة الجاية لك على الالبوم بقى الالبوم كامل بإذن الله يكون متميز زي الاغنيتين اللي انت ملتهم كل سنة وانت رفع راسنا كل سنة وانت منورنا وكل سنة واحنا متجمعين على بيتجي كريم كامل وعلى راديو كريم كامل فحب وتشجيع كريم كامل احلى كريم كامل اشوفكم على خير باذن الله يوم السبت الجاي واسوفكم دلوقتي مع انجي ديال دي بالضبط محدش افل الراديو يا جماعة اعمل بس ريفرش واسمعوا انجي وحلقتها وبعد انجي ان شاء الله هيكون عمر مكمل لاخر الليل شوفكم على الالف خير ومع الالف سلامة يا محير قلبي وروحي فداك لما تخليني نورني ونسيني يا قلبي Oh Yhdessä